قالوا إنها وعد. وعد, وعد, وعد, وعد نحن عصبة الأسد أسد أسد أسد أسد أسد. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زيلونا للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل صحقت إنما نحن جنود نحرق العار نار زيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار نار زيفكم زال بفعلي برياح الانتصار فارحلوا دمن فإن لا نرى للخبث دار سنهد عرشكم وسنفن ملككم فارحلوا دمن فإن لا نرى للخبث دار وإنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاء زحفنا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 عصبة الشر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان نهار وارحلي دون الرجوع من جلادك الستار واشربي للذل كأسا وخذي كل صغار وارحلي دون الرجوع من جلادك الستار واشربي للذل كأسا وخذي كل صغار قالوا إنها وعيزان